بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بات في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آسانا الذين والزكيم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويجتيم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قضل لثيب ولا لهم مبين واخرين منهم لم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشلاء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 انه يلاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون